التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباب الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله